تمع إلى الجمل وأعدها، ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور. افتح النافذة. افتحي النافذة. أغلق الباب. أغلق الباب. خذي القلم. خذي القلم. أعطي الكتاب له. أعطي الكتاب لها.